117. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم 118. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين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 ما وما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون 110. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين 111. وحفظناها من كل شيطان رجيم إلى من استرق السمع فاتبعه شياطين مبين والأرض مدّدناها وألقينا فيها عرواسا وأنبتنا وأنبتنا فيها من كل شيء ما وجعلنا لكم فيها معايش ومن لسكم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله, وما ننزله إلا بقدر معلوم وَأَرْسَلْنَا النَّحْلَ يَرْزُقُكُمْ مِمَّا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنزَلْنَا وَمَا أَنتُمْ لَهُ نحن نحي نحيي ونميت ونحن الوارثون 110. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين 111. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم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 صل صالٍ من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيني من روحه فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون لله إِبْلِي سَأَذَا أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ وَلِيَ إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ قال فاخرج منها فإنك رجيم 122. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من الموت ضرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أخوين لئو زينا لهم في الأرض ولأخوين لهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.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 وها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من مِنَ من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين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 ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها لصب وما هم منها بأخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عنه 111. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون 112. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم 113. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم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 قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل نوط إنا لم نجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا قال إنكم قوم منكرون 113. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع عدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وانضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع أن ذابرها أولئك قطع نصبحين وجاء أهل مدينة يستبشرون قال إنها أولئك ضيف فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخذون 112. قال هؤلاء بناك إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمون، 114. فأخذتهم الصيحة فجعلنا عليها سَافِلَهَا وأنطنا عليهم حجارة وأنتنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسطين وإنها لب سبيل 119. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين 110. فانتقمنا منهم وإنهما لبإيمان مبين 111. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين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 119. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم 110. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تأزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فو ربك لا 111. أصدع بما تؤمر وأعرق عن المشركين 112. إنا كفينا كالمستهزئين 113. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون